وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبيء في الأولين وَمَا يَأْتِيهِمُ مِنْ نَبِيٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمُ بَطَشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ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 والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتموا عليه وتقولوا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 إن الإنسان لكفور مبين أم من ما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين Wahai busir, apabila mereka diberi tahu tentang apa yang mereka terkena oleh Allah, mereka menjadi seperti orang yang terbelalak, wajah mereka menjadi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 ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهموا به مستمسكون بل قالوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمُ مُهْتَدُونَ وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من Nadirin, illa qaul mutrufuha. Inna wajdana abanah ala ummati, wa inna ala asharhimu قل أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم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 وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ بَلْ مَتَّعْتُ هَأُولَاءِ وَآبَاءَهُمُ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ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 نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير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 وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ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 وَلَن يَنفَعَكُمُ اليَومَ إِذ ظَلَمْتُم أَنَّكُم فِي العَذابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَم تُهْدِي العُمْيَ وَمَن كان فِي ضَلالٍ مُبِينٍ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 فَلَمَّا جَاهَمُوا بِآيَاتِنَا إِذَا هُمُ مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِمُ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَا هُمُ بِالعَذَابِ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ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 فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين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 ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم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 الأَخِلَّ أُوَيْمَ إِذِمْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إلَّا الْمُتَّقِينَ يَا عِبَادِي لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَن تُمُوْتَ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون نطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب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 وما ظلمناهم ولكن كانواهم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ما كثون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 فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماع إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم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 وَقِيلَ لَهُ يَا رَبِّ إِنَّهَا أُولَٰئِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ